اشوار من ذهب معدني بعدا ذهب معروض في جوق الذهب يا ما اشتروني, اشتروني ورجعوني ورجعوا علي وما يقولي اشوار من ذهب وعرف قيمتي لكن منو بالناس يعرف قيمتي امريك شبيرة اللي اشترتني لفتني بقماشر وخفتني حسيت ساعتها ازجلتني وبصندوق هالمليان حاجات وبس الظلام ويانا عبات ودعيت ان تحتاج مرة صارت العشر وياه مرة وحتاجت وجد طلعتني صار لها مدة مفارقتني وبعتني للناس الباعوني المداهم الباعوني وبعتني للناس الباعوني ووي الاساور علقوني عمر بيه شاب وياك نيه اختارونهم مجل قديم واشتراني نهيه وانا شكر الصاحب سوارنا من ذهب بمنصم بمعصم من الذهب يا ما غفيت بيه نيه ومن تحزن نحزن عليه حبيتها حب ما لا ثان بيحظى حكم تكبر اذاني ودعيت ان جبت الي ويموت هو وتبقى هيا بلكي بوتو وتبقى هيا وشاء القدر أن يرحل الشعب وأبقالي ذكرى مني لحبها اضغطيني مليهوفها بشعرها والذر يا ناسل صدرها ساعة نفرب بين الأضلوع وساعة تمسع بيه لدموع دموعها نار أحرجاني نزلا على غدودي وتشواني واليوم ما فرطت بي وأنا عضوة أهواها هيا وبنحتاج فيهم البلد فرحت بيه للبلد رنط الذهب للذهب بعدين بعدين تصوارك بو عبد الله وللمتابعه عبر البلاك بيري عبر بن كود 22 70 70 7